حل زین منولی مت کو مت سان کگور متن دی ات إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم ضمنون کل وَقَدْ تَعْلَمُونَ تلم رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا س زاد الله قتلوا فغم والله لا يهدي القوم الفاسقين واذا قن سد مس میں تِيَأْتِي مُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ سْمُهُ أَحْمَدُ فأنت و نو لو گل کے بل ریس ور دل پ والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي encontro ون بل هوsُه oطُ جهدونَ فيس لاذ أali ku fusi يَا فِرِنَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ سَاقِنَ قَوْمٍ ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر Yeah إِنَّ اللَّهَ قَالَنَ حَارٌ نَحْنُ أَمْ صَارَ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم